اللهم العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة التاسعة بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم. قال الله عز عزوجل: وليبارفه وإبراهيم والقوايد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخره إبراهيم هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء بعد من عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى ولقد أسلم منحه إبراهيم وجعلنا في ذريةهما أنبوب على الكتاب. القواعد من النابئه إسماعيل فهو أبو العرب ومن سلالته خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقواعد أساس الدنيا والبيت هنا هو الكعبة رفع القواعد وهنا يقولان ربنا تقبل منا إنك أن السميع العليم لأن العمل إذا لمؤبل صار فعبا وضياعا فألي أخذوا من هذه الآية الكريمة فضل إبراهيم وإسماعيل حيث رفع قواعد هذا البيت الذي أضافه الله تعالى في قونه وطهر بيته الطائفين والقائمين وذكر السجود ومن فوائد هذه الآية الكريمة تواضع الأنبياء لشريعة الله عز وجل وتعظيمهم لحرماته حيث بنى إبراهيم وابنه إسماعيل هذا البيت توابع لله عز وجل وتعظيمهم لحرماته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل أحد نهما أضمت درجته وعلف منزلته مفتقن إلى ربه وإلى قبوله جل وعلا تقول إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أن تسمع العليم ومن فائد هذه الآلس الكريمة طرد العجب من النفس فلا يقول للسان انا عميت وأنا فعلت وأنا قلت بل يعمل العمل وهو مفت وهو مفتقر إلى ربي عز وجل في قبوده ومن فائل ومن أحكام هذه الآية فوائدها ان شأن كل شأن في قبؤ العمل لا في نفس العمل. وإذا كان كيالك فإنه ينبني على هذا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على ما يكون به القبول وهو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لشريعته بقوله تعالى فمن كان لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها وجب الإيمان بهاتين الأسمين الكريمين من أسماء الله وهما السميع والعليم السميع على كل مسموع مهما خفي والعليم بكل معلوم مهما تباعد ومن أحكام هذه الآية وفوائدها الكتابة والصفة السمع والعلم بالله عز عزوجل، لأن السمع والعلم اسمان مشتقة من السمع والعلم فلا بد أن يتضمن هذه الصفة، ولا نقول كما قال أهل البدع إنه سميع بلا سمع وعليم بلا علم، بسم الله سبحانه وتعالى. من قسم إلى قسمين سمع بمعنى الإجابة وسمع بمعنى تدراك الصوت وإن خفي فمن الأول قوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسنوع الدعاء أي لمجيب الدعاء وقول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده ومن الثاني أي إدراك الصوت قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سمع بصير أما هؤلاء الآية في قوله إن كان السنور العليم فتحتمل معنى عين جميعا أي تحتمل سمع الصوت وسمع الإجابة هذا وقد قسم العلماء سمع الصوت بحسب ما يقتويه السياق إلى عام وخاص فالعام هو الذي يتضمنه هذا الاسم الكريم في القرآن أو في عيره ومكتباه إدراك كل صوت مهما خفي ولهذا لما نزلت هذه الآية قسم الله قولا في اتجاد لك في زوجها وتستكي الله قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في طرف الحجرة وإنه, وإنه لا يخفى علي فعض حديثها وسمع خاص مقتراه النصر والتعيد مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمن وأرأ أما العلم فهتما أسفنا متضمن بالصفة العلم وإن الله سبحانه وتعالى أزل أبدي لم يستق بجهل ولا يلحقه إنسان قال موسى عليه الصلاة والسلام في فرعون إن سأله ما بال القرون أولى قال إنها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله عز وجل واسع العلم عليم بكل شيء ثلة وتفصيلا أزلا وأبدا فلا يلحق فلم يستبق علمه فلم يستبق علمه جهلا ولا يلحقه اسيا سبحانه تعالى وقد جاء ذكر العلم جملة وتفصيلا فمن التفصيل قوله تعالى وعنده علم نفاث الغيب لا يعلمها إلاهم ويعلم ما البر والبحر وما تسقط ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا وابس إلا في اكتاب مبين ولكن من الذي نستفيده من هذين السمين الكريمين السمين والعليم نستفيد من الناحة المسلكية فائدة وهي أن نحذر من أن نتكلم بما لا يرضي الله لأن ما نتكلمنا سمعه عز وجل ونحضر من أن نغمر في نفوسنا لا نفعل بجوارحنا ما يعلمه الله لأنه نحضر إلى النظمنا في نفوسنا أو نعمل في جوارحنا ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى عنا لأنه سوف يعلمه ثم ينبئنا بما عملنا وما قيامنا وإلى هنا ينتهي كلامنا في هذه الحلقة وإلى حلقة ثانية إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى وسلّم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان بإحسان إلى الدين أما بعد أيها